Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve Semaizat el-Buruj ve Yüzyıl Muvgûd ve Şahid ve Meshûd. عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود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 وهو الغفور الوادود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وسمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراهم محي.